اعود بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أضرب إليه ونحن أضرب إليه من حبل الوليد إذ يتلقى المتنقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد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 لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عديد وقال قرينه هذا ما لدي القيا في جهنم كل كفار عنيد، القيا في جهنم كل كفار عنيد، القيا في جهنم كل كفار عنيد، من نعى للخير مع تدمير، من نعى للخير مع تدمير. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظنان بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول للجهنم ما لمتلت وتضول وتقول هل من مزيد ما يبدل القول لدي وذا انا وما انا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتذول وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون، هذا ما تعدون لكل أواب الحفير من خشية الرحمن. من خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوه بالسلام ودخولها بالسلام ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون لهم ما يشاؤون لهم ما يشاؤون فيها قدم هذه التلاوة من موقع tvquran.com.